وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فوين للذين كفروا من النار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 126. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق 127. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب 117. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب 118. فسخرنا له الريح تجري بأمره رفاء حيث أصاب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 وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنًا مَّآبًا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هذا مغتسن بارد وشراب